ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا إن ذذا إلا سحر مبين ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة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 نازعناه منه إن هو لا يأسر كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضرأ بسته لا يقول إن ذهب السيئة عني إنه لفرح فخور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 فَلَعَلَّكَ تَارِكٌ بَعْضَ مَا يُوحَى إِلَيْكَ وَضَائِقٌ بِهِ صَدْرُكَ أَنْ يَقُولُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ كَنْزٌ اَوْ جَاءَ مَعَهُ مَلَكٍ اِنَّمَا أَنْتَ نَذِيرٌ